ألا وهي الأصول من علم الأصول لفاضلة الشيخ محمد إبن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. انتهينا من باب من من الكلام عن باب النسخ تكلمنا عن تعريف النسخ وشروطه وأقسام النسخ ننتقل بعون الله تعالى لباب آخر ألا وهو باب الأخبار. نبدأ بتعريف الخبر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى. تعريف الخبر يعرف الخبر لغة هو النبأ الخبر لغة النبأ والمراد به هنا اصطلاحا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة اذا تعريفه لغة النبأ واما اصطلاحا وما اضيف ل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة قوله والمراد به هنا ما أضيف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة عليه فيكون هو مرادفا لتعريف السنة أي بهذا الإصطلاح بهذا الإصطلاح بهذا التعريف تعريف إصطلاحا يكون مرادفا لتعريف سنة السنة السنة أو الحديث إذن قال ما أضيف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول من قول مثل حديث إنما الأعمال بالنيات هذا خبر انقسم إلى خبر من ناحية القول وقد يكون خبر أيضا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد فرج بين بين يديه إذن هذا قول وفعل أما التقرير مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء فأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا القول الخبر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو وصف يعني مثل قولهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس إذا الخبر لغة هو النبأ واصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وعلى هذا فيكون هو مرادفا لتعريف السنة يعني نفس تعريف السنة وينقسم الخبر إلى قول وفعل وتقرير ووصف سوف يقوم الشيخ رحمه الله تعالى بشرح أفراد هذا التعريف فقال وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنواع الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته ولكنه قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال يقول هذا الكلام قال الشيخ وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من أحكام القول الخبر ينقسم ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قول وفعل وتقرير ووصف القول يقول الشيخ قد سبق, سبق الكلام على أحكام كثيرة تتعلق بالقول قد أخذناه قبل ذلك في الكلام على الظاهر والمأول أو العام والخاص أو المطلق أو المقيد فكل هذا أحكام من أحكام القول لذلك لم يتحدث عنه شيخ مرة أخرى وإنما بدأ الكلام على الفعل إذن ينقسم الخبر إلى قول وفعل الأخبار تنقسم إلى قول وفعل وتقرير ووصف القول قد تحدثنا عنه قبل ذلك يشمله الكلام في أبواب العام والخاص والظاهر المنأول والمطلق والمقيد وغير ذلك إذن يبدأ الشيخ في الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى خمسة, خمسة أنواع بدأ بالقسم الأول فقال ما فعله بمقتدل الجبله كالأكل والشرب والنوم قال فلا حكم له في ذاته ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال نشرح المراد بالقسم الأول من أقسام الفعل إذا الفعل له خمسة أنواع القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى الجبلة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها من سنته لكنها أنواع الأفعال أنواع وكل نوع منها له حكم قال في الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم والباس والبول والغائط وما أشبه ذلك فهذا لا حكم له في ذاته ليس لا حكم لا نستطيع أن نعطيه حكما فنقول هو مباح أو حرام أو واجب فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل بمقتضى الطبيعة والجبلة فكل إنسان يجوع ويأكل، وكذلك يشرب وينام، فالفعل الجبلي ليس له حكم في ذاته، إذن الفعل الجبلي ليس له حكم في ذاته، لأن الإنسان يفعله بمقتضى جبلته بأنه يحتاج إلى الطعام فيأكل. لا هذا شيء يفعله الإنسان على سبيل الجبلة فلا حكم له، وعلى ذلك فلا يقال للإنسان يسن لك أن تبول لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبول لا صح هذا الكلام وليقال أيضا يسن لك أن تتغوط لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتغوط لأن هذه الأمور كلها أمور جبلية يفعلها الإنسان من قبيل الجبلية إذن هذه أو الفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الجبيلية كالأكل والشرب والنوم واللباس والبول والغائط فهذا كله لا حكم له في ذاته لا تستطيع أن تعطيه تعطيه حكما ولكن إنما يأخذ حكما كما يقول الشيخ في القول الثاني قال ولكن قد يكون مأمورا به هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبلة قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب يعني ليس ليس لذاته لأن لذاته ليس له حكم أما لسبب قد يأخذ حكم المأمور به أو المنهي عنه وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال ما هذا الكلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب فالأكل ربما نهينا عنه ربما جاء الطبيب فقال هذا الإنسان إذا أكل كثيرا ربما تضر وأد به إلى الهلاك حين إذن نقول له أن الأكل أكل نقول له أن الأكل الأكل حرام لماذا لأنه سوف يؤدي به إلى الهلاك أو يتأذى به أو يؤذي به نفسه لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام يحرم الأكل إذا خاف الإنسان التأذي به إذا الأكل في حد ذاته الإنسان يفعله بمقتضى الجبلة فلا حكم له ولكن قد يأخذ حكما من الأحكام التكلفية قد يأخذ حكما لسبب مثال إذا تأذى به الإنسان فأنه يكون حكمه حرام كيف يتأذى به الإنسان كيف يتأذى الإنسان من الأكل الجواب أن يملع معدته تماما بالأكل ثم يأتي بقضح طيب من اللبن فيشربه حتى يصل اللبن إلى البلعوم فهذا يتأذى به بلا شك فشيخ الإسلام يقول هذا حرام لأنه لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يتأذى به فإن نفسه أمانة عنده إذن فالأكل والشرب هذا منهي عنه ليس لذاته ولكن لسبب أنه سوف يؤدي إلى أن يؤذي نفسه وقد يكون الأكل أيضا مستحبا أو وجبا يقول ويكون مأمورا به هو الطعام الأكل يكون مأمورا به مثل السحور فالسحور مأمور به وهو معونة على طاعة الله وهو فارق بيننا وبين صيام أهل الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فهنا أمر أمر بالصحوور. إذا الأكل والبول والغائق وغير ذلك من الأمور الجبلية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته في ذاتها ليس لها حكم. أما إن تعلقت بغيرها فإنما تأخذ حكما حكما لأنها تعلقت بسبب خارج عنها فقد تكون مأمورا بها أو منهي عنها وربما يجب فقد يكون مأمورا أو منهيا عنه لصفة فالأكل مثلا أمران النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون باليمين وكذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل بالشمال إذا هذا هو الفعل الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الفعل الجبلي ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى الجبله نقول أن حكمه ليس له حكم في ذاته ولكن قد يكون منهي عنه أو مأمور به لسبب هذا هو الفعل الأول من الأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل الثاني ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب, بحسب العادة صفة اللباس كصفة اللباس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العادة كصفة اللباس قال فهذا مباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب ما معنى هذا الكلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهذا شيء غير الأول هذا القسم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم غير القصر الأول فهذا شيء تفرضه العادة لا تقتضيه الجبلة والطبيعة إنما عادة الناس على على كذا ففعل مثلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا الفعل الأول هو فعل فعل جبلي أي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى طبيعته أما الفعل هذا الفعل الثاني فهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بمجرات لعادات قومه الذي الذي نشأ فيهم قال كصفة اللباس فمباح في حد ذاته فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش في قوم يتعممون يلبسون العمامة نعم يلبسون العمامة ويلبسون الإزار والرداء فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتعمم ويلبس الإزار ويلبس الرداء وهذا الذي يفعل على سبيل العادة حكمه أنه مباح لاحظ أن هذا حكم يختلف عن حكم الفعل الجبلي فالفعل الجبلي حكمه ليس له حكم في حد ذاته أما الحكم الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب العادة يقول حكمه أنه مباح فنصفه بأنه مباح, مباح لا نقول أنه لا حكم له كالجبلي يعني حكمه ليس كالحكم الجبلي أنه ليس له حكم لا بل نقول أنه أن هذا مباح أي يباح للإنسان أن يلبس السياب على حسب ما جرت به العادة ونقول أيضا من جهة أخرى هذا هو السنة أن الإنسان يلبس ما لبسه الناس لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لباس الشهرة ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة. إذا الفعل الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مجاراة أو بحسب العادة عادة قومه كصفة اللباس. فحكمه يكون مباحا. حكمه يكون مباحا. لاحظ أن ننتقل بعد ذلك يقول الشيخ وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب مثل مثل فعل الجبلية. قال مأمورا به مثل صفة البياض في الثياب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وقد يكون اللباس أيضا منهي عنه كصفة الحمرة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع إذن الحكم الفعل الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العادة ما حكمه حكمه يأخذ حكم الإباحة وأيضا قد يكون مأمور به أو منهيا عنه لسبب خارج عن خارج عنه إلا أن حكمه الأساسي هو الإباحة هذا هو الفعل الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل بعد ذلك إلى الفعل الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ما فعله على وجه الخصوص فيكون مختصا به ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فيكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كلو في الصوم وهذا عبادة والنكاح بالهبة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أي ما كان مختصا به فانه يختص به صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا أن نتأسى به لأننا لو تأسينا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحكم لم يكن هذا الحكم خاصا به مثال لبطلة الخصوصية لذلك وهذه الخصوصية هي أمر مقصود في الشرع إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية فهو له خاصة ولا يجوز لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه مثال ذلك ضرب الشيخ أول مثال فقال مثل الوصال والوصال في الصيام هو الجمع بين صيام يومين أو أكثر بدون فطر بينهما يصوم يومين وثلاثة أو أربع ولا يفطر بينهما هذا هو الوصال والوصال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وشدد فيه وقالوا يا رسول الله إنك تواصل يا رسول الله يعني نحن نريد أن نواصل ونتأسى بك كما, كما تواصل فنواصل نحن فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى أي طبعا يطعم ويسقى ليس بالطعام والشراب لأن لو بطعام أو شراب فهذا يؤدي إلى يكون فاطرا إنما إني أطعم وأسقى يقول الشيخ رحمه الله تعالى أي أطعم وأسقى بما أي بما ينشغل به قلبي من ذكر الله فينسى صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء إذن الفعل الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أمرا خاصا به فهذا يكون مختصا به ولا يجوز لنا التأسي به لأننا لو تأسينا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه لبطلت الخصوصية قالك الوصال في الصوم والنكاح بالهبة, بالهبة أما النكاح بالهبة فخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء في قول الله تعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فتأتي المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتقول وهبت نفسي لك تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول وهبت نفسي لك ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلت فتكون زوجة بدون شهود وبدون صداق وبدون ولي وبدون عقد تهب نفسها له فيقول قبلت هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمى نكاح النكاح بالهبة لكن لو أن امرأة وهبت نفسها لشخص غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصح هذا النكاح لابد من العقد بشروط بشروطه المعروفة إذا فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما اختص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حكم له بالنسبة إلينا لا يتعلق إلينا لا يتعلق بنا حكما بالنسبة له أي ليس له حكم عندنا إلا وإنما إلا أننا ما وجه الانتفاع به مختص اختص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشيخ وإنما ننتفع به من جهة معرفة فضل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذنا الفعل الأول وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرة من الثوب الفعل الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوصية قلنا حكمه هذا ليس له حكم ليس له حكم لأننا لا, لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وضرب الشيخ مثلا لذلك كالوصال في الصم والنكاح بالهبة ننتقل بعد ذلك إلى الفعل الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرابع فقال مثل حديث أم المؤمنين عشرة رضي الله عنها قالت أنها سئلت بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مندوبا تكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا نشرح هذا الكلام فنقول الفعل الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبدا يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا القسم الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد يشتبه على كثير من الناس بالقسم الأول والثاني، أي يفعل. طاء اذا نتحدث عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا ثلاث أقسام من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم جبلتا وما فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم موافقه لعاده قومه وما فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم خاصا به نتكلم بعد ذلك عن القسم الرابع من افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم تعبدا يقول الشيخ رحمه الله تعالى فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عظم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب وضرب الشيخ لذلك مثالا فقال مثال حديث أم المؤمنين عائشة أن سألت سئلت بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ وإذا دخل بيته قالت بالسواك فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلل لحياته في الوضوء فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو مجرد فعل فيكون مندوبا لبيان هذا الكلام نقول القسم الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبدا، فواجب عليه حتى يحصل البلاغ. قال شيخ حماد الله تعالى أن هذا قسم الرابع ما فعله تعبدا يشتبه على كثير من الناس. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا؟ هل هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا أو فعله من أجل العادة أو فعله بمقتضى الجبلة؟ كيف نميز؟ يقول الشيخ حماد الله تعالى إن ظهر في هذا الفعل ملاءمته للنفس فهو جبلة إذا كان ظهر في الفعل أن النبص أن النبص صلّى وفعلهم ملاءمة لنفسه كالبول والغائط والطعام وما شبه ذلك فيكون هذا الفعل فعله جبلة فيأخذ حكم الفعل الجبلي كما كما تقدم وإن ظهر في الفعل موافقته للعادة بحيث يقدر الذهن ذهن الإنسان يقدر أن الإنسان لو كانوا لا يفعلون هذا هذا ما فعله أو لو كانوا يفعلون شيئا شيئا آخر لفعله صلى الله عليه وسلم حكمنا بهذا بانه عادة يعني نرى ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان قلنا أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقة لعادة قومه ولو كان عادة قومه أن يفعل امرا غير هذا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقول أن هذا الفعل فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للعادة أما إذ ظهر فيه قصد التعبد أن هذا فعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للتقرب لله shuffle في لا يكون ملائما لمقتضى الجبل ولا يكون موافقا للعادة فالظاهر أنه فعله على سبيل التعبد إذن هذا قال الشيخ لكي نفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وما فعله مقتدر للعادة وما فعله ملائمة لنفسه حتى نستطيع أن نفرق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ النبي الله كل الشيخ رحمة الله تعالى ما فعله تعبدا فواجب عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ أي واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم من قول المؤلف حتى يحصل البلاغ أنه متى حصل البلاغ بغير الفعل لم يكن الفعل واجبا لكن إذا قدر أنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية هذا الفعل الا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعل الرسول واجبا حتى يجب عليه أن يفعل من أجل إبلاغ الشرع إذن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ أمر فإن هذا الأمر يكون واجباً واجبا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحصل البلاغ للأمة فإذا حصل البلاغ للأمة يكون هذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا يكون مندوبا بعد ذلك وإنما يكون في بداية الأمر في بداية الأمر يكون واجبا حتى يحصل البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يبلغه فلن يصل إلى الأمة فيكون واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ فإذا حصل البلاغ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على أن هذا الأمر مشروع والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقابة فيه وهذا هي حق وهذا هو حقيقة المندوب أنه يكون أمرا مشروعا لا عقابة فيه يعني بعد أن يحصل البلاغ ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للأمة ويعلم الناس به يكون مندوبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مندوبا أيضا في حقنا وهذا هو أصح الأقوال معنى ذلك أن الأمر فيه خلاف ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل على وجه العبادة يدل أنه أمر مشروع في في هذا الدين وأنه أمر مشروع فالأصل أننا لا نأثم لو تركناه لأنه ليس أمرا هذا فعل فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدل على أن هذا أمر مشروع في دين الله عز وجل وكونه مشروع يدل على أنه أمر مندوب للأمة أن تفعله لا نقول واجبا لأنه الواجب يتعلق ما أخذنا قبل ذلك بالأوامر وليس هناك أمر وأنما هو مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له يقول الشيخ يعني لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول إن الأمر الوجوب وإنما فعله على سبيل التعبد فنقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر يدل على أنه أمر مشروع والأصل عدم العقاب على الترك ولذلك يكون هذا حقيقة المندوب إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا يكون واجبا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبلغ الأمة فإذا بلغ الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ففعل هذا الأمر أمام الصحابة وبلغ الصحابة بهذا الأمر فقد وقع البلاغ فيكون مندوبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويكون منذوبا في حقنا لماذا لم نقل أنه واجب؟ لأن الوجوب يتعلق بالأوامر وهذا ليس فيه إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولذلك ضرب الشيخ مثالا لذلك فقال مثال حديث عائشة رضي الله عنها أن سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل يعني لم يعمروا جاءت أوامر فيه في نصوص أخرى ولكن عند دخوله البيت كان صلى الله عليه وسلم يبدأ فيتسوك هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الوجوب فيكون مندوبا يكون في بداية الأمر واجبا حتى حتى يحدث, يحدث البلاغ فإذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وعلمت به يكون مندوبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحقنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به من الأفعال السواك وإलが فإنه كان يسلم والسلم من الأقوال لكن من الأفعال كان يبدأ بالسواك فيتسوق اولا ثم يسلم فأول ما يبدأ به السواك فهذا فعل يكون بالنسبة له واجبا حتى يحدث البلاغ إذا حصل البلاغ فالإنسان إذا دخل بيته أول ما يبدأ, بي يبدأ به بإيه؟ بالسؤال وضرب مثلا الشيخ رحمه الله تعالى فقال ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلل لحيته ثم قال فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا والمعروف أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة عريضة فكان عليه الصلاة والسلام يخللها وهذا الفعل جزء من الوضوء والوضوء عبادة فيكون تخليل اللحية عبادة لماذا لم نقل أنه واجبا؟ لأنه لو كان داخلا في غسل الوجه الوجه غسله من فروض من فرائض الوضوء فلو كان اللحية من الوجه لكان غسل الوجه واجبا ولكن اللحية ليست ليست من الوجه لم تكن داخلة في غسل الوجه لأن لو كانت من غسل الوجه لكانت واجبة لأن غسل الوجه على هذه الصفة يكون بيانا لمجمل قالت على فغسلوا وجوهكم فإذا كانت اللحية من الوجه فيجب أن تخسر لأنها من الوجه ولكن لما لم يدخل في غسل وجه يعني لم تكن اللحية من الوجه لم يكن هذا الفعل وهو بيانا لمجمل لم يكن تخليل النبي صلى الله عليه وسلم لحياته لم يكن بيانا لمجمل هذه الآية إذا تخليل اللحية إنما هو فيه مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول بالوجوب ونقول بأنه أمر مندوب فعل مندوب يعني تخليل اللحية لم يقع من الأوابر إنما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لهذه الآية فاغسروا وجوهكم لأنه لو كان بيانا لهذه الآية لكان واجبا إذن ليس فيه الأمر ولم يكن بيانا لمجمل هذه الآية وليس فيه إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مندوب إلا أنه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق يكون واجبا حتى يحدث البلاغ فإذا حصل البلاغ للأمة يكون بعد ذلك مندوبا في حقه وحقنا هذا هو القسم الرابع من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كون له أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الأول الفعل الجبلي، الفعل الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العادة، الفعل الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم، الفعل الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، الفعل الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا لمجمل الكتاب والسنة. فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ ثم يكون له حكم ذلك النص المبين المبين في حقه وحقنا فإن كان واجبا ذلك الفعل فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا وضرب الشيخ مثلا ذلك فقال مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبها التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قول تعالى وأقيم الصلاة ما معنى هذا الكلام القسم الخامس من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وآله الله عليه وآله وسلم هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما في الكتاب وما في السنة من مجمل يأتي أمر مجمل لا نعرف المقصود منه فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبينهم فيكون بيانه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر يأخذ حكم هذا الأمر إن كان هذا الأمر واجبا يكون بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجباً. وإن كان مندوبا يكون بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مندوبا مثال ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى يعني قد يأتي في القرآن نص مجمل من استقابل الله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة ونحن لا ندري كيف نقيم الصلاة لا نعلم ولا ندري كيف نؤتي الزكاة لأن هذه أمر مجمل إذا الصلاة والزكاة واجبة فلا بد من بيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون بيانه يأخذ حكم هذا الفعل هذا, هذا الأمر واجب فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الأمر يكون واجبا أيضا وواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله حتى يحصل البلاغ إذا أول الأمر لا بد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما في هذه الآية من إجمال لا بد أن يبين حتى يحدث يحدث البلاغ ثم ان كانت هذه الآية واجبة يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجبا يجب عليه حتى يحصل البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البيان المجمل إما بقوله وإما بفعله وهذه الآية فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقي وحقنا فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا يعني إذا بينه للناس وفعله وابتضح للناس يكون حكمه حكم النص المبين فإن كان ذلك النص المبين واجب كان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا النص واجبا وإن كان غير واجب كان أيضا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الفعل غير واجب نضرب لذلك مثالا حتى يتضح هذا المقال مثال ذلك قال الشيخ محمد الله تعالى مثال أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيم الصلاة قال الله تعالى وأقيم الصلاة كيف نقيم الصلاة ننعلم بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بينها بالقول والفعل أما بقوله فكثيرا ما يعلم الناس كيف يصليون قال الرجل النبي صلى الله عليه قال الرجل المسيء صلاته قل له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ لوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى بقية الحديث فهذا بيان النبي صلى الله عليه بالقول تريد أن تصلي أسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال الصلاة وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأقيم الصلاة، بينها بالفعل فقد قال صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الممبر فأفعله مثلما أفعل وكذلك من بعدكم يفعلوا مثل ما تفعلون صعد النبي الله عليه وسلم على منبر فجعل يصلي فوقه فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة فهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل إذا القسم الخامس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل الكتاب والسنة يأتي أمر مجمل زي قول الله تعالى وأقيم الصلاة لا نعرف كيف نقيم الصلاة، فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يبين هذا الأمر، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يكون فعله في بداية الأمر بيانا حتى واجبا حتى يحدث البلاغ، يكون واجب حتى يحدث البلاغ، فإذا حدث البلاغ للأمة يكون هذا الشيء يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم هذا الفعل إن كان واجبا يكون فعله واجبا وأخذنا مثال بالصلاة أن الصلاة واجبة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا بيانا لإقامة الصلاة فعله يكون واجبا ومثال في المندوب مثال ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بيانا لقول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يطلو هذه الآية والركعتين خلف المقام سنة يقول الشيخ رحمه الله تعالى في قول الله تعالى وَاتَّخِذُهُ من مقام إِبَرَاهِيمَ مُصَلَّى هذا إجمال كيف نصلي لا ندري كيف نتخذه مصلى هل معناه أن نصلي الصلاة الخمس أن نصلي لا نصلي الصلاة الخمس إلا خلفه وهل نصلي ركعتين أم أربع أم ستة أم سمان لا ندري لذا لذا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يفعل فعلا أو قولا يبين هذا يبين المراد بالقول الله تعالى وتأخذ من مقام إبراهيم مصلى لذلك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين خفيفتين قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وقرأ في الثانية كل هو الله أحد والركعتين إذا حدث البيان وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المراد بقول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلاً، إذن قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم له فقد بلغ الوجوب، إذن واجب عليه حتى يحدث البلاغ. قلنا بعد ذلك أنه يأخذ حكم هذا الأمر إن كان واجبا فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجبا وإن كان مثل أقيم الصلاة الصلاة واجبة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بياناً أن هذا الصلاة واجبة. أما واتخذ من مقام إبراهيم مصلاً هذه سنة. أن الإنسان يصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر واجبا حتى يحدث البلاغ فإذا حدث البلاغ وعرفت به الأمة كان مستحبا لأن هذا الفعل هو مستحب والركعتين خلف المقام سنة هذا هو المشهور عند أكثر العلم أكثر أهل العلم ويرى بعض العلماء أن الصلاة خلف المقام واجبا لكن على قول من يرى أنها سنة يكون بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر المجمل يكون بيانه إيه سنة هذا يكون بيانه مجمل فيه الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلم بهذا نكون انتهينا من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن أخذنا الأخبار تنقسم الأخبار هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول قال شيخ وقد تقدم الكلام على القول في باب العام والخاص والظاهر والما أول والمطلق والمقيد وغير ذلك. ما أضيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. قال ينقسم الفعل إلى خمسة أقسام. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة وما فعله بحسب العادة وما فعله وكان خاصا به صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مجبلا لمجمل لبيان مجمل الكتاب والسنة هذه خمسة أقسام من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ننتقل الكلام على التقرير وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو فعلا يعني سواء كان هذا شيء واجبا أم مستحبا أم مباحا قد يقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مباح يفعل الصحابي أمامه شيئا مباحا فيقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون حكمه حكم الإباحة فنقول يكون الشيء حكم الإباحة وإذا كان مندوبا فحكمه الندب وإذا كان واجبا فحكمه الوجوب ولذلك يقول المؤلف فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو فعلا. وأما تقرير صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو فعلا. يعني نبي صلى الله عليه وسلم قد يقر قولا وقد يقر فعلا. إذا مثال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على القول إقرار الجارية التي سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت الجارية في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، لأنه لو كان او كانت إجابتها خاطئة، لصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله، دل ذلك على أن قولها صحيح، إذن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، وقد يقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل مثال إقراره صاحب السارية. الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بكله هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فقال سألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه إذن هذا ضرب الشيخ مثلا على الاقرار بالقول وضرب أيضا مثلا على الإقرار بالفعل ومثال آخر على الإقرار بالفعل أيضاً إقرار الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام فقد قدم أهل الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلوا المسجد ومعهم رماح يلعبون بها فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه أقر عائشة رضي الله عنها على أن تنظر إليهم وهو يفطرها صلى الله عليه وآله وسلم إذا الإقرار هو أن يفعل الصحابي فعلا أو قولا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أو يقره على هذا الفعل فيكون هذا الأمر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر ما نتكلم به يقول الشيخ رحمه الله تعالى فأما ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لاحظ ولم يعلم به فأنه لا ينسب إليه يعني إذا فعل أمرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس لنا علم بأنه وصل إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وعلم به فأنه لا ينسب إليه يعني لا نقول هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حجة لماذا لإقرار الله لإقرار الله تعالى له ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل هو أن الإنسان العزل هو أن الإنسان عند مجامعة أهله إذا جاء, إذا جاء وقت الإنزال فأنه يعزل فينزل المني خارج الرحم يقول جابر كنا نعزل يعني كنا نفعل هذا الأمر وهذا الأمر ليس لنا ليس لنا حيلة إلى أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه أو لم يطلع عليه. إذا حصل حدث هذا الأمر في عهده ولم يعلم به، لم يعلم، لم يعلم، لم يعلم به صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنا كان وقت نزول الوحي وكان القرآن ينزل. فلو كان هذا الأمر حرام يعني القرآن بتحريمه، لذلك يقول جابر كنا نعزل يعني نفعل هذا الأمر. والقرآن ينزل حتى في صحيح مسلم زاد سفيان فقال ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان يفعلها المنافقون كان المنافقون يخفونها كان الله عز وجل يبينها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز ما معنى هذا الكلام؟ نقول أن الفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فعل في عهده ولم يعلم به هذا فيه أمر ظاهر فأنه إذا وما فعل في عهده ولم يعلم به ما الفرق بين ذلك ما الفرق بين ما فعله فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل في عهدي ولم, ي... ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم الفرق أمر ظاهر فإنك إذا الأول تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من سنته والثاني انما ينسب إلى عه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من شرعه ولكن ليس مما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم لا ينسب إلى السنة لكن ينسب إلى الشرع لأنه لو كان خطأ لنزل القرآن بتصحيح هذا الخطأ يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإذا فعل الشيء في زمن نزول الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره دل على إقراره فهو إقرار من الله تعالى عز وجل وما أكره الله فحكمه الإباحة إن كان مما يباح والمشروعية إن كان مما يشرع تلخيص درس اليوم الأخبار تعريفها لغة هو النبأ وتعريف اصطلاحا هو ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول او فعل او تقرير اما القول قال الشيخ وقد تم الكلام عنهم في باب العام والخاص والمطلق والمبين والظاهر والمؤول اما الفعل هو ينقسم افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى فعل الجبلي والفعل مفعل لم صلى الله عليه وسلم فقط الاعاده ومفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان خاصا به ومفعله تعبدا ومفعله بيانا المجمل الفعل الجبللي حكمه لا حكم له في ذاته وانما يأخذ حكما الأمر أو النهي لسبب خارج عنه الفعل مفعلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط للعادة يكون حكم الإباحة وقد يأخذ المأمور به أو المنهين يكون قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب آخر أما الفعل الخاص الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان خاصا به فهذا لا حكم له لأنه لا يجوز لنا التأسيب النبي صلى الله عليه وسلم به الفعل التعبدي هو ما النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على فعله أن فعله من أجل القربة لله تعالى فهذا الفعل يكون حكمه الند ما فعله تعبدا ولا نقول الوجوب أما ما فعله عليه وسلم بيانا لمجمل فهذا يأخذ حكم يأخذ حكم النص المبين إن كان النص الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم ويجبا فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويجبا وإن كان النص الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحباً فيكون فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحباً وفي القسمين الثاني الرابع والخامس لا بد من أن يكون في في البداية يكون الفعل واجباً على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحدث حتى يحدث البلاغ فإذا تم البلاغ فإنما يأخذ حكم النص المبين بعد ذلك بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الرابع عشر ونستكمل الكلام في باب الخبر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم